سرنا يا محمد هذه خطانا إنا صدق عهدنا الله خذ منا بي عدنا ودمانا وانضي كي يرضى عنا الله سرنا يا محمد هذه خطانا إنا صدق عهدنا الله خذ منا بيعتنا ودمانا وامضي كي يرضى عنا الله سرنا يا محمد هذه خطانا إنا صدق عاهد من الله خذ منا بيعتنا ودمانا وامضي كي يرضى عنا الله إنا خلفك جند الله امض بنا يا رسول الله لك الفداء صاحب اللواء لك الفداء صاحب اللواء لو خطط بحرا اننا قدناه نحشد جندنا لو اننا قدناه نحشد جندنا امض الله امض الله سيف جهادكم واعدتنا جند الاقصى يا رسول الله سيف جهادكم خير قرتيا جند يا رسول الله على السنن مقدار ان الطالب وتطلب ما الغالب ان ييقن الطالب